بوك تو نeljäkymmentä yksi واحدun التوجيه التوجيه missä matkailutoimisto on? أين مكتب الإستعلام السياحي? اين مكتب الاستعلام السياحي؟ Onko teillä kaupungin karttaa minulle? هل عندكم لي خريطة للمدينة؟ هل عندكم لي خريطة المدينة؟ Voiko täältä varata hotellihuoneen? هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ أين هي المدينة القديمة؟ أين هي المدينة القديمة؟ ميسا أين هي الكاتدرائية؟ أين الكاتدرائية؟ ميسا عن أين هو المتحف؟ أين المتحف؟ ميس <بوي أستعى بوستي مركيا> أين يمكن شراء طوابع بريد؟ أين يمكن شراء طوابع بريد؟ أين يمكن شراء زهور؟ أين يمكن شراء زهور؟ ميس تبايوستا أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ ميسا سون ساطاما. أين الميناء؟ أين الميناء؟ ميس توري. أين السوق؟ أين السوق؟ ميس أين القصر؟ أين القصر؟ Milloin opastus alkaa? متى تبدأ الجولة؟ متى تبدأ الجولة؟ Milloin opastus loppuu? متى تنتهي الجولة؟ متى تنتهي الجولة؟ Kuinka كم مدة الجولة؟ كم مدة الجولة؟ Haluaisin oppaan, joka puhuu saksaa. Uridu Mursiden, jeta Haddathul Almania. Arid Mursiden, jeta Haddathul Almania. Haluaisin oppaan, joka puhuu Italiaa. Uridu Mursiden, jeta Italia. Arid Mursiden, jeta El Italia. Haluaisin oppaan, joka puhuu ranskaa. أريد مرشدا يتحدث الفرنسية. أريد مرشدا يتحدث الفرنسية.